<تضبط> <تضبط> أغفيت على الحسن العبقا فالورد تضوع سني يا رب لنا الخلق طهيره فلا يحون زق فيت على الحسن لعبق فالورد تضو وعات نقا حسني يا رب لنا الخلق طهيره فلا يحون زق وجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقا حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بأخلاق سبقا على الحسن العبا الورد تطوّع وعتنقى نسّن يا رب لنا الخير في جنة خلد مقعده في قربك أحمد ملتحقا من كان له خلق حسن سيكون الأقرب في الرفقا غيت على الحسن العبقا فالورد تضوى يحوي نزقا كم اثنى الله على خلق في احمد اصدق من صدقا قد ادب ربي مرسله هو اكرم من ربي خلقا ربيت على الحزن العبقا فالورد تطوع وعتا ائتلقا حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزقا هو رحمه امته ابدا وصراخ النور قد ائتلقا خلق القران شمير faḍlur raḥmāni bi rizqā ra'īta al ḥuzna lā